فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى اذفت الاذفا اذفت الاذفا ليس لها من دون الله كاشفا اف هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا